أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني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 والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك وَإِنَّ لَهُ وإن لدلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مثني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا تصل بد و